بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات المروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 119. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 110. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد 111. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم, فلهم عذاب ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبده 111. وهو الوفور الودود 112. ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود 115. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من